النشرة الإخبارية. النشرة الأخ الإخبارية. في الدين لازلنا وبتم مثل ما كنا تحنفنا على الأعداء. يا زيد هذا أبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الجمعة الحادي والعشرين من ربيع الثاني. لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. صولة لجنود الخلافة شمال شرق بلدة شعفة، وعمليات أخرى في الخير والرقة وحلب توقع قتلى وجرحى من البكك المرتدين بينهم قيادي ومسؤول لجنة طبية. هل كان من المرتدين بينهم خبيرا متفجران وإصابة آخرين في ولاية العراق. البداية من ولاية الشام. صولة لجنود الخلافة شمال شرق بلدة شعفة وعمليات أخرى في الخير والرقة وحلب توقع قتلى وجرحى من البكك المرتدين بينهم قيادي ومسؤول لجنة طبية من البركة بعد التوكل على الله صال جنود الخلافة أمس على ثكنات البكك المرتدين شمال شرق بلدة شعفة واشتبكوا مع المرتدين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم والله الحمد على توفيقه وفي الخير بمعية الله وفضله استهدف جنود الخلافة بسلاح كاتم للصوت قياديا في البكك المرتدين المدعو محمد محمود الزعلان أمس وذلك في قرية اليمام شرقي بمنطقة ذيبان ما أدى لهلاكه كما قاموا أمس أيضا بتفجير عبوة ناسفة على حاجز للبكك المرتدين في القرية ذاتها ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر ولله الحمد والمنه وإلى الرقة بتوفيق من الله تم أمس تفجير عبوة ناسفة على دراجة تقل عناصر من البكك المرتدين في قرية الشاهر شرقي منطقة الكرامة ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة ثالث ولله الحمد على توفيقه أما في حلب فتم بتأييد من الله أمس تفجير عبوة لاصقة على آلية المرتد المدعو فاتح المشهد مسؤول اللجنة الطبية لدى البكك المرتدين وذلك في شارع الجزيرة بمدينة منبج ما أدى لتدميرها وهلاك المرتد ولله الحمد على تأييده ننتقل إلى ولاة العراق هل كان من المرتدين بينهم خبيرا متفجرات وإصابة آخرين في ولاة العراق؟ من الجزيرة بحول الله وقوته تم انفجار عبوةٍ ناسفةٍ على عنصرين من خبراء متفجرات لدى الجيش الرافضي المرتد في قرية الحلبية في منطقة الكسك ما أدى لهلاكهما ولله الحمد وفي كركوك بحول الله وقوته تم أمس تفجير عبوةٍ ناسفةٍ على آليةٍ للشرطة الاتحادية المرتدة على الطريق الرابط بين كركوك ومنطقة الرشاد ما أدى ليعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الفضل وحده واخيرا الى نينوى بمعية من الله استهدف جنود الخلافة بقنبله يدوية عنصرين من الجيش الرافضي المرتد في سوق المعاش بالجانب الايمن من مدينة الموصل أمس ما أدى لإصابتهما نسأل الله أن يعجل بهلاكهما ويقذف الرعب في قلوب أعداء الملة والدين وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين